س ا ئ ل يقول إ ذ ا دخل المسلم المسجد ووجد الصف لم يكتمل من الجانبين ف أ ي ه م ا ا ل أ ف ض ل في حقه الايمن أ أم ي م ن ل أ س ر ورد وهل في ي ا م ام ل تفضيل ص خاص ف ف فإن و ي الايسر م ن ا ص ف ف و ج ء ف فضلها الصفوف فإذا الصف فعليه النصوص إن الله وملائكته يصلون على من الصفوف فإذا دخل من هذه حاله وجد الصف لم يكتمل من الجانبين هذه ما جاء ميامن من من من وجد إن أن يصف في الجانب ا ل أ ي م ن إ ذ ا ل م يكن ا ل ن ق ص ظاهرا في الجانب الأيسر وإلا فتوسط ي الأيسر الجانب وإلا ف ا ل إ م ا م هو ا ل أ ص ل ويبقى أ ن الحرص على الصف ا ل أ و ل ويمين الصف على ما وردت به النصوص أ ف ض ل وجاء في المقابل من عمر شمال من اليمين كان كفلان لكنه أن ضعيف الأجر الصف الصف له فيبقى حديث أفضل من شماله والصف ا ل أ و ل أ ف ض ل من غيره وهكذا على, و... على أن ل ا يعطل شمال الصف يكون أ ح ي ا ن ا ف ض ي ل ة الشيخ ا ل أ ق ر ب إلى الى إ م م من ا الجهة ا ل ي س ر فارغا الصف حال الإمام ولا الشمال زيادة ظاهرة بالغة ينبغي على كل مطلوب الله إليكم أحسن توسط ويزيد يهم يؤمنه أن هذا أيضا س ا ئ ل يقول ذكرتم في ص ف ة ر ا ت ب ه لكن قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا قد يفضل شمال الصف ل أ م ر يتعلق بذات ا ل ص ل ا ة فهناك شخص يتضرر من ش د ة البرد ويمين الصف فلا ي خ ش في ص ل ا ت ه و ل ا ي ؤ د ي ه ا على يقال ل ما يريد حينئذ شمال الصف ب ا ل ن س ب ة لك لك أ ف ض ل ومثل ما قال اهل العلم قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا ي... والفضل المرتب على ذات فإذا العبادة أو بالمحافظة من الفضل المرتب على مكانها أو زمانها فإذا كان يخشع في شمال الصف أولى على أو أكثر من من في يخشع مما لو كان لو ف يكون يمينه ي شماله أ ف ض ل وعلى كل حال إ ذ ا استوى من كل وجه فاليمين أ ف ض ل نعم أحسن الله إليكم. المستمع علي إليكم من الدمام الله الإسحاقي يقول ذكرتم في ص ف ة ر ا ت ب ة الفجر أن الأذان أدى التأخر وإن عن المسلم يصليها سماع المبادرة كما كان صلى الله يصليها ذلك إلى صلى عليه وسلم يصليها في بيته في بيته بعد فهل هذا ينطبق على ينطبق من اعتاد أ ن يذهب إ ل ى المسجد قبل ا ل أ ذ ا ن ويؤذن وهو في المسجد بمعنى آ خ ر هل يبقى في بيته إلى أن يؤذن وإن كان ومستعدا للصلاة أفيدونا أحسن الله إليكم بالإقامة للصلاة الله فعله عليه الصلاة والسلام أنه يصلي صبحة الصبح راتبة الصبح ويلتج على يمينه حتى يؤذنه بلال حتى أن أفيدون أحسن أنه يؤذن كان يقضانا من يمينه ببيته يؤذنه ومستعدا راتبة ثبت صبحة فلا شك أ ن الاقتدا ء به عليه الصلاة والسلام انما ل ل والسلام ص ا ة إ يتم بهذه ا ل ك ي ف ي ة لكن يبقى أ ن يفرق بين ا ل إ م ا م و ا ل م أ م و م فالاقتداء يكون به عليه الصلاة والسلام بمن كانت مثله حاله مثل حاله الإمام يصنع هذا يجلس في بيته ويصلي الركعتين بعد دخول الوقت بعد الأذان مثل يجلس ويصلي دخول يصنع بمن ثم يمينه ثم بيته بعد بعد عن في يضطج يخرج للصلاة بالناس ك ف عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و أ م ا ا ل م أ م و م فيتعارض عنده فضائل التبكير إ ل ى ا ل ص ل ا ة وانتظار ا ل ص ل ا ة والقرب من ا ل إ م ا م والصف ا ل أ و ل و ق ر ا ء ة ما يتيسر من ا ل ق ر آ ن والاذكار أ ذ ك ر قبل أداء الصلاة فمثل أداء ه ه الأمور إذا لوحظت لا لوحظت ش أن قد تكون أفضل من أن تكون من قد يصلي ل ا ت ببيتي ب فيقتدي به عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من كان حاله مثل حاله في ا ل إ م ا م ة مثلا و أ ف ع ا ل ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بالمعنى العام هو الأصل هو القدوة هو الأسوة لكن يبقى أن له أحوال خاصة فباعتباره الإمام الأعظم صدر منه أمور وفعل أشياء باعتباره الإمام الأعظم لكن له وفعل أن أمور صدر هو هو منه به يبقى يقتدي من هو في مثل حال هو لا يقتدي به ع ا م ة الناس وكذلك إ م ا م ا ل ص ل ا ة يختلف وضعه عن ا ل م أ م و م فكل يقتدي به عليه الصلاه ة والسلام إذا ا ش ب وضعه وعلى كل حال في في العموم هو القدوة والأسوى والتصرفات وخرج قول يقولها جميع الأفعال إلا ما عن ذلك وخرج كما قيل في قول الإمام سمع الله لمن حامده هل كل حال إلا ذلك قيل الإمام لمن المأموم لا كما ما في في في يقول ندى نعم الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يقول إ ذ ا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد على أ ن ا ل ش ا ف ع ي ة يرون أن ان ل م م أ و ه م الماموم يجمع اقتداءا ب ن ب ي عليه الصلاة ل ل ا ا و س لكن إ ذ نظرنا إلى أن ا إلى ل مطالب بقول ربنا ولك الحمد بعد قول الامام سمع الله لمن حمده مباشره لانه يقول اذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا التي تقتضي الترتيب والتعقيب ف إ ن ه لا مجال لقول سمع الله لمن حمده ب ا ل ن س ب ة ل ل م أ م و م وبهذا نعرف الفرق بين الإمام والمأموم وأن الإمام يقتدي به عليه الصلاة والسلام فيما يخصه والمأموم يقتدي به عليه الصلاة والسلام فيما يخصه وهناك أفعاله عليه الصلاة والسلام وأقواله فلا شك أن أقواله أفعاله عليه عليه عليه أعم من والمأموم وأن أن يقتدي يخصه يقتدي يخصه به به شك صلى الله عليه و س ل م أحسن ا ل ل ل ه إ يحدث ك م هذا أ المستمعين يقول ي ح د كثيرا و خ ا ص ة في مصليات النساء أ و في الجوامع ا ل ك ب ي ر ة أ ن يسجد ا ل إ م ا م سجود ت ل ا و ة فيسجد معه المامومون أ م م غيرهم ممن و و ويبقى ن بعد عن ل للركوع ل إ م م منهم م ا راكعا فيتفاجأ كبر ظن أنه بعد ذلك بتكبير ا ل إ م ا م رافعا ر أ س ه من سجود ا ل ت ل ا و ة فهل يلزمهم و ا ل ح ا ل ة هذه أ ن ياتوا بركعه باعتبار أنهم لم يدركوا الإمام أو فاتهم الركوع يدركوا لواقع باعتبار س أو و ل ق ا ل س عليهم ي أم ق ل لهم لا يلزمكم ي غ السجود السهو باعتبار أنه عن إدراك الركعة نرجو الإجابة على هذا السؤال والله على سهو نرجو أنه عن يحفظكم إ ذ ا سجد ا ل إ م ا م ل ل ت ل ا و ة وكان بعض ا ل م أ م و م ي ن بعيدا عنه ولا يراه ولا يرى من يراه والتبس عليها ل ر ك ع فركع ا ل م أ م و م البعيد في أ ي ا م الجمع وفي مصليات النساء وفي أيام المناسبات الجموع ت ي يكثر فيها ا ل لا شك أ ن ه هذا يحصل كثيرا فيسجد الامام إ م فيسجد ل إ ا م ل ل ت ل ا و ة فيركع ا ل م أ م و م ظنا منه أ ن ه ركع ف إ ذ ا رفع الإمام من سجود التلاوة رفع المأموم ثم بعد ذلك يركع الإمام المأموم ذلك من ثم سجود فيسجد بعد رفع يركع فيلتبس عليه الأمر على ي يحصل كثيرا ه هذا الأمر ل ع كل حال الذي لا يدرك الركوع مع ا ل إ م ا م تكون ا ل ر ك ع ة قد فاتته ف ي أ ت ي بركعه ة م ك ا ن الثاني يأتي بركعة ا مكانها لأنه يقول إما أن يقال لا يلزمهم غير السجود السهو نقول يلزمهم الاتيام بركع إذا فاتهم الركوع أنهم ساوا عن إدراك الركع يقول أن أنهم عن فاتهم غير سجود ساوا إما إذا إدراك باعتبار بركع ل الاتيان يهزمهم ا ب ر ك ع ة ل أ ن ه فاتهم الركوع ومن فاته الركوع فقد فاتته الركعه ة لكن لو لم و ي ف ت ا ل ب غ س ل اللحم بعد الذبح ل ل ن ظ ا ف ة وما يطفو على الماء أ و يبقى في اللحم من الدم هذا لا إ ش ك ا ل فيه معفو عنه و أ م ا الدم المسفوح المحكوم بنجاسته وتحريم أكله ه ذ ا هو الذي الرقب ا ل يخرج من الرقبة بعد, بعد س ف ك ا ل د م ا ل ج ا ب ع د الذبح الذي يخرج ب غ ز ا ر ة و ق و ة هذا هو الدم المسفوح و أ م ا ما يبقى أ ث ن ا ء اللحم أ و يطفو على الماء ا ل م س ت ح ق فمن الممكن أ ن نعطيها لغير مستحقها في دون ج زكاه ا م ل ل خ ي ر الفطر زكاة ا بينها النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ب أ ن و ا ع من ا ل أ ط ع م ة ونص عليها وحددها والدراهم كانت م و ج و د ة في عاهده عليه الصلاة والسلام ولو كانت مجزئة لا ذكرها مجزئة فعلى هذا جمهور أ ه ل العلم أ ن ه لا يجزئ إ خ ر ا ج ز ك ا ة الفطر بالمال ل ا تجزئ مالاً م لا بد ن إخراجها وإن طعام يقول وإن كان ط ع ا م فنحن لا نعلم من المستحق فمن الممكن أن نعطيها لغير مستحقها إذا كان من أهل البلد فهو يعرف معارفه وقاربه وجيرانه فيعطيها المستحق、منهم. وإذا كان وافداً لغير أهل على البلد من منهم أن يعرف عهد وحديث فهو ل ا يعرف المستحق من غيره فعليه أ ن ي س أ ل من يعرف إ م ا إ م ا م المسجد أ و ج م ع ي ة بر أ و ما أ ش ب ه ذلك وتبرا أ ذمته بذلك إن ش ء الله تعالى أحسن الله إليكم ه أحسن ذمته ا السائل كفارات لا يقول علي ل ع أ عددها ا ب ل ح د د ي مأجورين فماذا أفعل ذ إذا ه عليها وسببها الكفارات كان الباعث واحدا فيكفي أ ن تكفر ك ف ا ر ة و ا ح د ة إ ذ ا حلفت على شيء مرارا وكررت ان ل ل عليه ح ف مرارا أ تفعله أ و لا تفعله فهذا يكفي فيه ك ف ا ر ة واحده ة ما لم تكفر عن الأولى. أما الأولى إذا كان الباعث على تكفر عن ذ كذا كذا وهكذا ه الأيمان ثالث حلفت على كذا ثم حلفت على كذا على شيء آخر ثم حلفت على شيء شيء متعدد ثم ثم ثم آخر فإنه ل الكفارات بد من ا عدد الايمان وحينئذ عليك أ ن تتحرى في عددها حتى تبذل وتخرج ما ت ب ر أ به ذمتك نعم سائلة تقول هل يجوز الصوم والصلاة في وقت أفيدوني جزاكم الله خيرا. نعم الصوم جزاكم المستحاضة حكمها حكم、الطاهرات. حكمها حكم سائلة الاستحاضة والصلاة الله خيرا الطاهرات الطاهرات تقول هل وقت يجوز في ف تصوم وتصلي وتتوضا لكل ص ل ا ة وسئل ابن عباس هل ي أ ت ي ه ا زوجها قال نعم ا ل ص ل ا ة أ ع ظ م ف ا ل ا س ت ح ا ض لا تمنع من لا من صوم ولا من ص ل ا ة ولا من جماع ولا من أ ي عباد حكم معكم المستمع أم عمر أعطي على صعبة الطاهرات الزكاة ابن المقبل زواج تقول هل أعطي الزكاة إلى ابن أختي على زواج وظروفه أختي الزواج ح ا ج ة أ ص ل ي ة تؤخذ من أ ج ل ه ا ل ز ك ا ة وحينئذ الذكاء لا يستطيع فلا مانع من أ ن تدفع له شيئا ء من ز ا تعينه بذلك من الله زكاتها يقول أشعر في أثناء الصلاة بخروج شيء مني ولكن لا صوت له ولا رائحة فما حكم ذلك جزيتم خيرا. هذا من تلاعب الشيطان هذا رائحة فما خيرا بمقاعد حكم جزيتم من آدم بني يعبث ب ليوسوس لي ويشغل ا ل إ ن س ا ن عن صلاته ثم بعد ذلك اضطره إلى ت ر ك ه الى إ ترك ا ل ص ل ا ة لكن جاء التوجيه النبوي أ ن ه لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ي ر ح او حتى يسمع ص ت ا أو يجد ريحا وهذا لم يسمع ص و ت ولم يشم رائحه ة فهذا ينصرف يجهز له أن ينصرف بل هو لا باق ا بل على أن ر ط ت أحسن الجوارب ل ليكم السائل يقول ه هذا ز ا الله خيرا ك م هل ي ج ز لبس ل ج و ا للرجل والحذاء المختوم من جميع ا ل أ ط ر ا ف أ ك ر م ك م الله وذلك في أ ث ن ا ء ع د ا ء العمره ة أما بالنسبة للجوارب التي تغطي الكعبين تغطي ف ذ ه لبسها حكم حكم للمحرم الخف ولا يجوز لبسها للمحرم إلا أن لا عليهم يجوز يجد أن أن فيكون حكمها أيضا حكم ه الخف أيضا ا حكم في لبسها للمحرم الذي لا يجد النعلين على خلاف بين أ ه ل العلم ل يقطعها دون الكعبين أ و تبقى على حالها مسألة والسلام المدينة من لم وليقطعهما من الموقف ولم فليلبس أسفل خلافية فالنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين أسفل من الكعبين وخطبته الشهيرة في الموقف ذكر ذلك ولم فيه إلى القطع وخطبته في في فيه يجد يشير ذكر فمن أ ه ل العلم من ق و ل أ ن ه لا بد من القطع لحمل المطلق على المقيد فلا بد أ ن تقطع دون الكعبين ولا شك أنه مثل ذ ان هو الأحواط و م أهل أن للأول لأنه العلم قال الثاني فلا يلزم القطع, فلا يلزم القطع لأنه حضر خطبة الموقف من لم المدينة ناسخ من من يحضر خطبة خطبة حضر وهذا مقام بيان ولا يجوز ت أ خ ي ر ه عن وقت الحاجه ة وعلى كل حال ل ا خ ف معروف لما المرأة ما لا إشكال نعم. المرأة مع مرسلة من, السؤال من بنت مكة أحسن الله إليكم القاطع طبعا بالرجل للرجل أشارت للرجل والأحواط هو ولا فيه القفاة فلا في هذا خاص هذا بالنسبة لا إشكال لا النقاب إشكال الحقيقة السؤال ولكنها السؤال الله الشيخ هذا السؤال أيضا كل تلبس ذلك فضيلة يقول أحسن زينه هي هي بنت هل ورد حديث ا ل ع م ر ة في رمضان وهل هذا الحديث صحيح حيث سمعنا إ ن ه حديث ضعيف جاء في الحديث والبخاري عمرة في رمضان تعدل حجة في تعدل حجة الحديث الصحيح والبخاري رمضان الواية فالحديث لا إشكال فيه فهو صحيح على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتمر في رمضان لكن القول هو العام الشامل في في في فيه فهو في وغيره معي صحيح عليه يعتمر تعدل تعدل على لم لكن للأمة هو عمرة أن فالذي يعتمر في رمضان يحصل له هذا ا ل على حسب أ د ا ئ ه للنسك على, على ضوء ما جاء عنه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ع ل ى قدر إ خ ل اخلاصه ص المقصود أن الحديث صحيح ه فيه منهم من هذا الحديث ولا إشكال الحديث من أن أن يرى ا ا ص ب م ر أ ة ل قال لها النبي عليه ل ت ي ا ل والسلام لما سأل عن الحج ا فاعتذرت ة عن ع ذ ر ب ا ا ل م قال ص و د ن ب ي ع حجه ع م ر ة في رمضان تعدل ح ج ة معي منهم قال أ ن هذا خاص بهذه ا ل م ر أ ة التي لها عذر اعتذرت بي عن حجها مع النبي عليه الصلاة والسلام الأصل اللفظ المطلوب فالعبرة اللفظ لا بخصوص السبب زكاة المال عن مع عليه عموم للجميع بي بعموم بخصوص ولكن أن هو كم نزكي ي ع ل ه اذا إ كانت مثلا أ ل ف ريال جزاكم الله خيرا ز ك ا ة المال المثال بين نوع المال ه والا ن ق و و د ل المال يشمل الذهب و ا ل ف ض ة كما يشمل ب ه ي م ة ا ل أ ن ع ا م ويشمل أ ي ض ا الخارج من الأرض ويشمل عروض التجارة لكن المثال بين المقصود مراده زكاة ويشمل لكن عروض وأن بيّن النقدين زكاه النقود مقدارها ربع العشر, ربع العشر. فالالف إ ذ ا حال عليه حوله موجود ف إ ن ه يخرج ربع عشره خمسة وعشرين ريالاً